لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتشللون منكم لوابا فليحذر الذين يخالفون عن أمره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 والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذينا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 اَوَهُم يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ضَرَّوٌّ وَلَا نَفْعٌ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُصُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا راهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ عَلَى قَوْمِنَا خَرُونَ فَقَد جَاءَ ظُلْمُهُ وَظُلْمًا وَقَالُوا أَسَاقِينُ لَوْلَهُ نَكَتَتْ بَلاَ فَهِيَ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 فيكون معه نذيرا فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يا كل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك لم فعل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار.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 وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا شرورا كثيرا قل ذلك خير نم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعذا مسؤولا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنَا أضَللتم عبادي فيقولون أنتم أضللتم عبادي ألا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا بَعَثْتَهُمْ وَأَضَلَّهُمْ قَطَّانَ سُبْحَانَكَ وَكَانُوا قَوْمًا فقَكَجدَبُوكُ بِمَا تَقُونَ فَمَا يَسْتَطيعونَ صَرثَ وَنَا نَ الصَّاب وَمَي يَو مِن كُم نُذِقُ عَذَابًَا كَبير وَماَا أَْسَلنا قَلَكَ المُررسَلينَ إِلا إكُم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا